وَقَالَا الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنِ نَكْفُرَ بِاللَّهِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء الا من امن وعمل صالحا الا من امن وعمل صالحا فاولى اولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون